Thank mm -hmm. you. k e <laughs> بین Amen. <laughs> م من اولی حبیبه او را دمی يا عيني علم عشق وحفار وقفت يا عيني علم عشق أقسم أقسم إنك لا لا